فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إننا نسيناكم فذوقوا بما نسيتم لقاء هذا إننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون Zurekin <tune>